الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الله تعالى وابتر اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فإذا دفعت إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا نأخذ المعنى الإجمالي للآية لأن الآية مرتبطة ببعضها نأخذ الآن المعنى الإجمالي بسرعة ثم نقول الآية فيها مباحث ولا ذكروا مباحث حتى ننتهي المعنى الإجمالي للآية وابتلوا اليتامة أي اختبروا اليتامة سيأتي عند البلوغ أو بعد البلوغ بقليل حتى إذا بلغ النكاح طبعا هذه الآية فيها بيان متى يعطى اليتامى أموالهم أموالهم وقد سبق في أول صورة وآتوا اليتامى إذن الآية الأولى التي سبقت في صورة النساء أمر بإيتان اليتامى أموالهم ذكرنا في تلك الآية إنه لابد من شرطين التي في هذه الآية وابتَر اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح أي بلغوا سن سن النكاح وذلك بالاحتلام فإن أنستهم أي ابصرتم منهم رشدا والرشد حسن التصرف فادفعوا إليهم أموالهم أي أعطوهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا أي لا تسرف فيها وتبدأ وتتوسع في تبالغوا في المباحات أو في استخدام المعاصي وبدارا وبدارا أي مبادرة أي يكبروا أي قبل أن يكبروا يبدأ ينفق منها بدارا أي قبل أن يكبروا لأنهم إذا كبروا أخذوا أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم أيها الأولياء فأشهد عليهم هذا أمر للأولياء أن يشهدوا ان الأيتام إذا أعطوهم الأموال وكفى بالله حسيبا أي محاسبا وشهيدا ورقيبا على العباد ومجازيا لهم عليها وفي الايه تهديد للاولياء او لا نعم. تهديد للاولياء ادفع المال بالكامل نعم هذه الايه هذا معناه اعتقد معناه واضح انها امر للاولياء طيب فيها مباحث هذه الايه خطاب للأولياء ولمن تولى كفالة الأيتام امروا أن يبتلوا اليتامى ما مع وابتلوا اليتامى اي اختبروهم متى يختبرون يختبرون عند البلوغ أو بعد البلوغ بيسير للتعرف على حسن التصرف في اليتيم في ماله وحفظه وإصلاحه كان يعطى قليلا من المال كما ذكرنا يعطى خمسين ريال مائة ريال ويقول خذ هذه المائة ريال ينظر في هذا اليتيم إن كان صرفها في تصرف طيب أعطي المال وإلا يصبر لأنه سبق معنا ولا تتوسّفها هم ما مهما بلغ السفيه مهما بلغ عمره ما يعطى نعم فينظر فيختبر الولي اليتيم بما يراه مناسب. يختبره في البيع والشراء وفي التصرف في المال. وقد سبق أن المال عصب الحياة. ولا توت السفهاء مالكم ولا تجار الله لكم قيام. <تصفيق> وابتلو اليتامى. فالابتلاء اختبار اليتامى. طيب. وابتلو اليتامى سبق أن اليتامى جمع يتيم وهو من مات أبوه وهو دونه. سن البلوغ حتى إذا بلغ النكاح فقد جاء في الحديث لا يتمى بعد احتلام قد جاء ذلك أيضا عن ابن عباس أنه لا يتمى بعد حلم طيب حتى إذا بلغ النكاح هذا الشرط الأول متى يدفع اليتيم مالهم هذه الآية اليتيم ما تدفع مالهم في فائدة خارج الموضوع لكن فائدة يعني طيبة يعني ما دام في موضوع اليتامى بعض الناس ماذا يظن يظن ان اليتيم له حق في الزكاه صح او لا صح. وهذا خطا اليس كذلك اهل الزكاه معروفين في الايه اللي في سوره التوبه فليس منهم اليتيم قد يكون اليتيم من اغنياء اغنياء العالم اليس كذلك نعم اذا قال لك قائل متى أعطي اليتيم من الزكاة تقول إن كان من الأصناف الثمانية فأعطي إن كان فقيرا أو مسكينا، فاليتيم قد يكون من أغنياء أغنياء العالم قد يكون مات أبوه وترك له ثروة أي انتبه للنقطة هذه بعض الناس يذهب بهن يقول فلان يتيم يتيم ربما يكون من أغني العالم بل عليه زكاة واضح؟ فاليتيم ليس من أهل الزكاة إن كان من أهل الزكاة فقير أو مسكين أعطي أعطي والآن نذكر بالفوائد فضلوا كفالة اليتين. طيب. حتى إذا بلغوا النكاح أي سن النكاح وذلك بالاحتلام والرجل يبلغ والمرأة تبلغ الرجل يبلغ بالاحتلام في الحديث في الحديث وعن الصبي حتى يحتلم وبالإنبات وعند الجمهور سن حينما يبلغ السن الخامسة عشر وتزيد المرأة الحيض الحامل الحيض والحمل هذا الشرط الأول الذي يعطى به اليتيم ما له إذا بلغ النكاح طيب فإن آنستم أي أبصرتم ورأيتم كما قال تعالى آنس من جانب الطور أي راع منهم رشدا هذا الشرط الثاني متى يعطى اليتيم ما له من قبل الأولياء هذا الشرط الأول والثاني الرشد وهو حسن التصرف أن يحسن التصرف في المال فلا يعطى المال أبدا ولو بلغ مهما بلغ إذا لم يحسن التصرف لا بد من الشرطين فلو بلغ ولا يحسن التصرف ما يعطى المال لأنه سبق معنا ولا تتوسفهم مالكم ولا تجعل الله لكم قياما لو بلغ من العمر مهما بلغ فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أي أعطوهم الأولياء ولا تحبسوها عنهم لأن حق لهم بادروا بإيصالها إليهم إبراءً للذمة فادفعوا إليهم أموالهم طيب المبحث الذي يليه طيب إذن متى يعطى اليتيم بهذين الشرطين قال من مباحث الآية أن الولي إذا كان غليا فينبغي له أن يستعفف لأنه يلخ مال اليتيم مال الخطير فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبقات وذكر منها وأكلوا مال اليتيم بغير حق النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر موصيا له يا أبذر إني أحبك في الله اسمع الوصية اسمع الوصية وأنا ذكرتها في درس ظهر في درس الأحد إني أحبك في الله أو إني أحب لك ما أحب لنفسي لا تولين ما لا يتي رواه وصي لا تولين ما لا طبعا ما معنى ضعيف يا أبو ذر أني يراك ضعيف ضعيف إيمان لا ضعيف قوة لا. أبو ذر قوي الإيمان لا تولين ما لا لأن هذه أمانات تحتاج قوة وتحتاج متابعة ومصابرة والنفس ضعيفة أمام المال ضعيفة أمام المال أنا ذكرت لأخوة قصة قصص كثيرة طبعا لكن نذكر هذه القصة فقط الشخص شخص أعطاه شخص مال قال وزعها زكاة خذ هذه خمس ألاف وعشر ألاف زكاة وزعها يعني من ضمن من ضمن القصص الكثيرة ماذا فعل بها ذهب بها إلى ابن عمه سيتزوج وأعطاه المال طبعا هي زكاة لشخص تاجر أو ابن عمه كما قلته محتاج كبير عرس محتاج لكن أعطاه ابنية عينية فقلت له أنا يعني سألت سؤال قلت أنت يوم تعطي ولد أمك خمس ألاف قلت له أنه جت من واحد قال لا السراحة أني أعطيته وفرصة النعينية وإذاك مباشرة ذهب لمن إلى ابن عمه قال والله فقير ومحتاج فاستغلها لها وإذاك تجيون الورع الورع إذا أعطي مال ما يعطي قريبه مع أنه حلال أنا أعطيتك عشر ألاف قلت هذه زكاتي والزحى تجد الورع ما يعطي قريبه يخشى يقول إن قريب يقول الله فلان ما شاء الله وكذا لكن الله المستعان أين ذهب الوراء ها أن النبي يقول لأبي ذر احذر الووات الأربعة احذر الووات الأربعة احذر الووات الأربعة وكاله وصية إلى غير ذكرها بعض العلماء يعني لا تتولى أمر المال اللي إذا عندك فهذا أمر عظيم وشيء عظيم إذا ترى نفسك قوة وأمانة وغيره لكنها مسؤولية مسؤولية عظيمة وذكرت للأخوان قصة أيضا إن إنسان عنده أموال المسجد يتصرف بها فقلنا له ليش يتصرف بها قال ما يحتاج مسجد شيء وجلسات وأنا مرجح يمرجح فما بارك لما يتيم ويكون عمره أسبوع أو أسبوعي لن يبلغ ولن يعطى هذا المال الا بعد سنوات والنفس ضعيفة والدين قليل والأمانة قليلة فلذلك من علامات توفيق لله العبد ألا يتولى مال يتيم أو مال مسجد أو مال كذا إلا إذا رأى من نفسه قوة وأمانة هذا أمر آخر لكن الأفضل ألا يتولى طيب مما باحث الآية الولي إن كان غنيا فليستعفف ما معنى يستعفف يترك فالعفة الترك معنى العفه الترك لا يتولى مال يتيم وليستغني بماله فليستغني بماله الذي اعطاه باب اليتامى باب خطير باب خطير فأنت غناك الله وغني غني فلماذا تاخذ من مال اليتيم مقابل حفظ هذا المال فليستعفف طيب اما من كان فقيرا فالله عز وجل يقول فليأكل بالمعروف هذا الإنسان فقير يقول عندي مال يتامى وأنا فقير لا أجد ما يكفيني فأباح له الله عز وجل كما في هذه الآية أن يأخذ بالمعروف ما معنى بالمعروف؟ يعني بقدر حاجته لا يكثر ولا يعخذ أشياء غالية أو يسرف بالمعروف بالبعض بعض يقول أقل شيء لأن الأصل هذا المال محرم عليك وخطير باب هذا المال ويخشى على الإنسان فياكل بالمعروف مقابل على حفظ لأن تعرفون بعض اليتامى بعض الأولياء يحتاج إلى المال يحتاج إلى حفظ أحيانا بعض الأموال يتامات تحتاج إلى ذهاب للدوار الحكومية وذهاب وإياب معروف بعض الأموال أحيانا تكون أراضي وعقارات وغيرها وتحتاج إلى تعب تحتاج إلى تعب فنقول إن كان فقيرا فله فليأكل بالمعروف ما يأتي أحد يقول أمر للوجوب صح؟ معروف الأمر اللي باحها لأنه بعد بعد نهاي فيباح بقدر حاجته بالمعروف لأنه كما قلنا الباب يتامى فليأكل على أن بعض العلماء قال ما يجوز وأنه إذا اغتنى يرد المال جرير له كلام طويل في تفسيره لكن الظاهر والله أعلم هذا ظاهر القرآن أنه يجوز الفقير الولي الفقير أن يأخذ مال اليتيم بالمعروف ومن باب الفائدة فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل أنا وكافر اليتيم له أو لغيره في الجنة هكذا وضم بين أسبوعيه السببة والوصفة متفقون عليه. هذا تقول ماذا يقول ابن خطا ابن ابن بطال يقول ابن بطال في شرح البخاري لك في معنى الكلام لك نسيته يقول ينبغي على كل مسلم أن يعمل بهذا العمل أن يعمل بهذا العمل كل مسلم ينبغي أن يعمل بهذا العمل لأن فضله عظيم لأن فيه مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى في معنى كلام ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري على كل مسلم أن يعمل بهذا الحديث. لأنه فيه مرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لا بد أن نعرف كما ذكرنا في درس ماضي ما معنى كفارة اليتيم معنى كفارة اليتيم أن تقوم على أمره تربية وأكلا وشربا وكسوة كما قال النووي وبن حجر وبن بطال والشيخ ابن الفيمين هذا معنى كفارة اليتيم تأتي به للبيت تربيه التربية الإسلامية نعم هذا الكفالة أن تقوم على أمره وبشؤونه وبتربيته تربية أما ما يفعله بعضهم هذا أجر حينما يدفع هذا لا شك انه أجر لكن الكفالة الكاملة هي هذه ما ذكرناه طيب ومن مباحث الآية أنه ينبغي الشهاد عند دفع المال إلى اليتامى يشهد يقول يا فلان يا فلان يشهدوا أن المال الذي عندي لليتيم قريبي قد أعطيته لثلاثة أمور الأمر الأول دفع للتهمة دفع للتهمة قل لا قل لا دفع للتهمة الأمر الثاني بيان بيان أمانة ولي اليتيم أمر آخر حتى لا ينكر اليتيم فيما بعد طيب فادفعوا إليهم أموالهم قال بعض العلماء كرر الله كلمة أموالهم للتأكيد على وجوب حفظ أموال اليتامى ودفعها إليهم كلمة كاملة سالمة. طيب، فأشهد عليهم فلا بد الأموال تكتب وتحفظ يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فالكتابة والشهود هذه أمور. مثبتات للبيوع طيب ومن مباحث الآية تهديد من الله عز وجل لكل من يخفي ومن لا يؤدي حق الأمانة الأمان حق عظيم ولا لا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنا وأشرقنا منها لماذا جاء التهديد أنا أخبرك لماذا جاء التهديد لأن المال ما اليتيم هذا أولا ثانيا لن تسأل يعني أنا عندي مال يتيم لا أحد يدري عنه اصل نفس اليتيم ربما يكون عمره يوم أو عمره أسبوع ما يدري لو أخذ نص المال لو أخذ ثلاثة أربعة المال لو أشتغل بالمال وإذا جاء في الحديث أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم فجاء التهديد وكفى بالله حسيبا محاسبا وشهيدا ورقيبا على العباد ومجازيا ومجازيا عليهم في وجوب التهديد انظر القضاء الآن قال النبي عليه الصلاة والسلام قاضياني في النار وقاضي في الجنة جاء التهديد من أصبح قاضيا فقد ذبح غير سكين. لأنه باب القضاء قد الإنسان يتساهل ضعيف الإيمان ويبدا يجمع المال ويبدأ يلف ويدور وربما يوالي لقريبه أو لمن كان من قبيلته أو لأخيه أو, أو إلى آخره مع أنه جاء فضل عظيم في العادل فياتي هكذا وهكذا الناس يتساهلون وقد يكون طريقا للحصول على الأموال وأن يحابي فلان ويحابي فلان وتفسد المجتمعات شوفكم ما جاء في الرشوة لعن الله الراشي والمرتش يقول ابن كثير أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوصة مدخلة مروج حسابها مدلس أمورا الله أعلم بذلك كله ولذلك قال النبي لأبي ذر ولا تولينا مال يتيم ولا تأمرنا على اثنين, على اثنين. مال مال بل خطير يقول لي أحد الشباب يقول في أحد المدن بنك أصبح يعطي قروب القسط ألف ريال والكسب ستة ألف ريال يقول اقبال إقبال منقطع النظير عرض ينتهي نهاية شهر واحد عرض يقول إقبال بدأت الناس تاغى القروض اللي على بعض البنوك تسددها بطريقة أخرى وقال إنهاية شهر واحد يعطيك قرض ما تريد بس قصد ألف ريال إقبال صغارا وكبارا ونساء ورجالا شيء ما يصدقه أقل أصبح الوضع يعني ما يسر كما يقول حتى العالم طيب حرام وحلال؟ قال والله الناس أهم شيء إنه قرض ألف ريال ويعطيك اللي تبغى ومكسب تسعلاف مدري عشرلاف أو سبعلاف فتنة هالمال هالمال ما يسلم منه أحد هالمال فتنة عظيمة شقول الناس بدأت وطوابير عليه والمدينة كله على هذا البنك حط علنات ويلا نعود الله لكل أمة فتنة وفتنة أمة بالمال وما حديث يحسر الفرات على جبل من ذهب أو الدجال إلا ديع ذلك فالمال فتنة عظيمة لا يسلم إلا من سلمه الله وإذا قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون من أعظم لعم الله على الأبد أن يقيه شح نفسه فالشح موجود في النفس فما بالك في هذا الزمان طيب في هذه الآية إذن تهديد الأولياء وتحذير لمن يملت وأنتم تعرفون الآن انتشار الرشوة وتعرفون تساهل الناس في المال وتساهلهم في الربا وغيرها بل أنا أعرف وناس يعني مسؤولين عن صندوق أموال في بعض الدوائر وفي بعض الأمكنة ما يفعل شيء أو يشتري من مكان محل في السوق إلا بمقابل ولا ما يشتري منك فالناس عند المال ضعيف ابن آدم ولذلك ينبغى الإنسان دائمًا يعود نفسه على الآخرة وعلى القبر وعلى ذكر الله عز وجل وعلى الغنى الغنى الغنى القلب وغيرهم من الأمور هذه تعين وإذا كان في حديث بسعيد عفواً في حديث المسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الله من يسألك اللؤلؤة والتقى والعفاف والغنى من مسالاية طيب حرص الشريعة على إبعاد المسلم عن كل ما يؤدي إلى النزاع والشقاق فأمرت بإدالة الأموال اليتامة بسرعة طيب هل نستفيد من الآية أنه يجب على الولي أن يحفظ مال الصبي نعم قال فادفعهم إليه فادفع إليهم أموالهم أي محفوظة كاملة فيجب على ولي اليتيم أن يحفظ بل سيأتينا بعيات ولا تقرأ مال يتيم إلا بالتي هي أحسن يعمل به إذا رأى أن ذلك أحسن ويراعي فيها الأكمل والأفضل ولا يتصدق منها ولا ينفق منها ما يجوز تحفظها حتى يبلغ فتؤدي إليه ماله ويتذكر فضل حفظ مال اليتيم والقيام على اليتيم ويتذكر حديث مثلا جاء في حديث امسح راس اليتيم فإن ذلك من رقة القلب وغير من الحديث التي جاءت في في مال يتيم وسيأتينا إن شاء الله مزيد بحث في الآية القادمة إن شاء الله إن الذين يكونوا ماليتام ظلما إلا تكلم إن شاء الله عن أكل مال يتيم وتساهل الناس في مثل هذه الأمور طيب يدفع زكاة, زكاة مال نعم المال في زكاة ولا زكاة. نعم لأن الزكاة بالمال فلذلك من شروط الزكاة البلوغ التكليف صح ولا خطأ خطأ صح الآن شروط الزكاة من شروط الزكاة التكليف لا فلو صبي عمره يوم واحد وعنده مال تجب فيه الزكاة هذا مذف جماهير العلماء لا ما يجوز نعم وإذا أوصى بعض العلماء بأن يعمل بمال اليتيم حتى لا تضيع ومن فوائد الآية أهمية المال في الشريعة الإسلامية ولذلك حرمت إظهاره ونكتفي بهذا والله تبارك وتعالى على مصطفى الصلاة وسلم رضي الله إنسان فقير يأكل الإصراف على اليتيم أو الإصراف على نفسه على نفسه يمكن أن يكون عنده مائة ومامه عشر 10 سنوات المائة <تصفيق> الفطروح لو أكل وإصراف على نفسه أنا ما يجوز يصرف على نفسه يعني الآية يقول فليأكل بالمعروف يعني بقدر بقدر حاجته بقدر حاجته يعني مثلا عنده أولاد و طبعا البعض ما قالوا ما يجوز لكن نقول ظاهر القرآن ظاهر القرآن أنه يجوز يجوز لأن حفظ مال يتيم يحتاج إلى تعب وإلى مشقة فيجوز أن يحفظ مال يتيم أو ينفق منه بقدر حاجته ويحاول بقدر استطاعته ينفق أقل أقل شيء